بوك 2 شבעים وחمش خمسة وسبعون خمسة وسبعون لترץ ما שהוא אחד ابدا الأسباب واحد ابدا الأسباب واحد م اء لذا لا تأتي لماذا لا تأتي مزها أ الكاخةق سي جدا ت سي جدااءزجها أير الكاخة لاأتي لأن الجو سي جدا؟ لاأتي لا الج سي جدا مدو لماذا لا يأتي لماذا لا يأتي؟زمن هو غير مدع هو غير مدع هولهزمن هو لاأتي؟ لأنه غير مدع لا يأتي لأنه غير مدع م <تصفيق> لماذا ان لاأتي لماذا ان لا تأتي انليزمان <تصفيق> ليس معي وقت ليس مع وقت؟ لوك <تصفيق> أنليزمان لا آتي لأني ليس مع وقت لا أتي لا أني ليس مع وقت؟ مدو <تصفيق> أطلونشائغ؟ لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ أن مخخاء الأوض مازال عليه أن أشتغل؟ ما ذالا عليّ أن أشتغل أني لا نشائغ كأني مخواخاء أفضوض لا أبقى لأني لا يزال عليه أن أشتغل لا أبقى لأني لا زا عّ أن أشتغل مدو أكه لخط لما ظسرت تريد أن تذهب؟ لماذا سرت تريد أن تذهب أن أيفى أنا تعبان أنا تعبان أنه الخذ كأي أيفى أنا أذهب لأني تعبان أنا أذهب لا لأني تعبان مدوكبار الساعة؟ لذا سرطة تريد أن تسافر لماذا سرط تريد أن سافر؟خ الوقت صار متأخررا الوقت صار متأخررا أن الساع كك أخغ أنا أسافر لأن الوقت صار متأخررا أنا أسافر؟ פנו ל-www.bok2.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.